يا شمر يا شمر من هذا الذي يرتقي الجواد ماذا ريحك يا عمر ألا تعلم من هو لا والله من هذا أهو علي بن الحسين أم الحسين نفسك ريحك يا عمر هذا علي الأكبر بن الحسين بن الحسين لالالك باريالسون بكرتبه يا ابو عزيز يا حسين ولا انا في الهاد الخاف من سيف عزيز يا حسين مثل حدار على الاكفان مثل حدار على الاكفان ولا انا في الهاد عزيز حسين ولا لا في الهداف فيس يبعزيز يا هالناس من صوته ترياس يقسم بالبطل عباس يقسم بالبطل عباس عن هالدين ما تخلى هالليله وغنمه ونا وماس بقت بالطفوف والساس مني الكافر يقصرس مني الكافر يقصرس من سياف العدل سلة من سياف العدل سلة سديسة حيال الأكبر سديسة حيال الأكبر ولا لا قتلها خاف من سيف عزيز حسين انا في لذهاب والزيابه انا في هذه الطاب في سيف شبيه المصطفى هذه نزل الحومه وين يا ويل النذع هذه يهوي إلى اللذي عادي بين المصطفى المختار وسمعوا نصحي ورشادي لكي ما زيد بعنادي وزلزل بكم الوادي وزلزل بكم الوادي وخلي بكار فلق تذكار, تذكار في ضغطي هل الأكبر في ضغطي هل الأكبر ولا اله الا الهاتف صاف من سيف عزيز حسين على لك وريال صون بكر بلاك من سيف عزيز يا حسين مثل حيدها ولا اله الا الاصحاب يا حسين انا ابن الفتاه حسين ارخص دمي له الدين وابدي دموع العين وابدي لدموع العين وبدمي ابعد وما بخل وابدي لراس ولتشفين البارزاني بسيفين <تصفيق> سيفين للضربين شطر نصين للضربين شطر نصين علت سيفيت على العيب والالام كلها اللات سيفته على العيب بيت على العيب انا ابن الدهور عيل الاكبار انا ولا الاف كلها ضعف من سيفه عزيز حسين مثل حيدها مثل اكبها مثل حيدها اسلام شيفلي المرتضى نظرغام من شهر صمصام بهده من شهر صمصام خل الزلم متطشره وحق العين لا متنام جعجست وصفن اقلام الكبار فارس الاحلام الكبار فارس الاحلام من هو اللي يقدر يفسره من اللي يقدر يفسره دين اللي قطار اهل الاكبار على الملك دهار على الاكبر ولا اعلى اهل الهبه فنسيف عزيزي على الاكبر يوصل يصفر <متصفيق> كريم عزيزي على الاكبر ولا اعلى اهل العلى فنسيف عزيزي في هذه كلها ينادي بكر بن غانم وهنا اللي يجي ويقاوم شطنت منهن بالصارم شطرت منهن بالصارم واني احسهم برز ابن الوصل عالم يقل لب حرب وما سالم قسم بحسين والقاسم قسم بحسين والقاسم خليت مومه مطشره خليت مومه مطشره ايه المنكر على الاكبر ايه المنكر على الاكبر والاله اللي هي قافل سيات عزيز نفسي على الاكبر يوصل بسرعه قلبك يا